قُلْ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِبَأْسٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَاعِصَ فَإِذَا هُوَ عُبّانٌ مُبِينٌ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم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 يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين عَمَّ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْتَ الَّذِي أَلْقِيَ وَإِمَّا أَنَّ كُنَّا قال القو فلم ما القوس حرء اعيون الناس واسترهبوا وجاءوا بسحر الناوي وأوحينا إلى موسى أن ألك عصاك فإذا هي مَا ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَارَةُ سَاجِدِينَ